و أ ش ه د أ ن حبيبنا ورسولنا محمدا ً عبده ورسوله أ ر س ل ه الله بشيرا ونذيرا بين يدي ا ل س ا ع ة اللهم صل وسلم عليه وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن وعلينا معهم برحمتك يا أ ر ح م الراحمين آ م ي ن أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 اتقوا الله عز وجل واعلموا أ ن كل فرد منا موقوف أ م ا م ربه يوم ا ل ق ي ا م ة ومحاسب على أ ع م ا ل ه ومجزي عليها فمن وجد خيرا فليحمد الله على ذلك ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إ ل ا نفسه إ خ و ة ا ل إ ي م ا ن لقد حثت ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة على العمل وحثت على التكسب وطلب الرزق الحلال فالعمل و ا ل ج د من أ خ ل ا ق ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ولقد أ م ر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بترك البيع والشراء س ا ع ة أ د ا ء ا ل ع ب ا د ة ثم أ ذ ن لهم بالانتشار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 ذلكم خير لكم إ ن كنتم تعلمون ف إ ذ ا قضيت ا ل ص ل ا ة فانتشروا في ا ل أ ر ض وابتغوا وابتغوا من فضل الله أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام رتب الله سبحانه وتعالى الفلاح في هذه الدنيا رتبه بعد أ د ا ء الواجب على طلب الرزق الحلال وذكر الله عز وجل أ ن في وقت ا ل ص ل ا ة خ ا ص ة وقت ص ل ا ة ا ل ج م ع ة لا يجب أ ن يشتغل ا ل إ ن س ا ن لا بالبيع ولا بالشراء ثم بعد ا ل ص ل ا ة لينتشر كل واحد منا في طلب الرزق نقل عن عراك ابن مالك وهو من التابعين ا ل أ ف ا ض ل نقل عنه أ ن ه كان إ ذ ا صلى ا ل ج م ع ة انصرف فوقف على باب المسجد ثم قال اللهم إ ن ي أ ج ب ت دعوتك يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا نودي ل ل ص ل ا ة من يوم ا ل ج م ع ة فاسعوا إ ل ى ذكر الله د ع و ة إ ل ى ا ل ص ل ا ة فيقول اللهم إ ن ي أ ج ب ت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أ م ر ت ن ي فارزقني من فضلك و أ ن ت خير الرازقين اللهم ارزقنا من فضلك اللهم اجعل كسبنا حلالا طيبا أ ي ه ا المسلمون لقد امتهن ا ل ص ح ا ب ة الكرام المهن وباعوا واشتروا وطلبوا الرزق الحلال يقول عمر رضي الله عنه إ ن ي ل أ ر ى الرجل فيعجبني شكله فاذا سالت عنه فقيل لي لا عمل له سقط من عيني يعني لا يحب ان يكون المسلم غير عامي متكرا على ا ل آ خ ر ي ن وكان عمر رضي الله عنه بعد صلاه الجمعه ياتي إ ل ى قوم قابعين في المسجد جالسين في المسجد يقولون نحن المتوكلون على الله جالس في المسجد ويقول أ ن ا متوكل على الله لا أ س ع ى إ ل ى الرزق لا أ ع م ل لا أ ط ل ب الرزق فيقول لهم بعد أ ن يعلوهم بدرته ا ل بعد أ ن يضربهم بصوته يقول لا يقعد أ ح د ك م عن طلب الرزق لا يقعد أ ح د ك م عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أ ن السماء لا ت ن ط ر ذهبا ولا فره لا بد من السعي عباد الله إ ن ه لا يليق بالرجل العاقل أ ن يرضى لنفسه أ ن يكون ع ا ل ة على غيره ع ا ل ة على المجتمع ف ق ي ر ا لا ف ا ئ د ة منه ف ا ل إ س ل ا م دين ع ز ة و ك ر ا م ة يحث على العمل الصالح والنافع ويامر ب ا ل ق و ة والاستعداد للكربات لقد استطاع المهاجرون من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة المسلمون ا ل أ و ا ئ ل المهاجرون من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة استطاعوا بعملهم و إ خ ل ا ص ه م أ ن يكسبوا المال الحلال واستطاعوا أ ن يزاحموا اقتصاد أ ه ل ا ل م د ي ن ة و أ ه ل الكتاب في ذلك العصر ونحن خلاصنا في العمل خلاصنا في الكسب من الطرق الحلال خلاصنا في العمل للصالح العام حتى نساهم ب إ ذ ن الله تعالى في دفع ع ج ل ة اقتصاد بلادنا والرقي بها وضمان مستقبل أ ف ض ل ل أ ب ن ا ئ ن ا لكن قبل كل ذلك لا بد من ا ل إ خ ل ا ص لله سبحانه وتعالى لا بد من أ ن يكون المسلم مستقيما يؤدي الفرائض ويعتمر ب أ و ا م ر الله وينتهي عن نواهيه إ ن أ خ ط ر ما يواجه ا ل د و ل ة أ ن يكون أ ف ر ا د شعبها متصفين بالكسل و ا ل ا ن ت ك ا ر على غيرهم وسوء ا ل ن ي ة و ا ل ب ط ا ل ة والعجز وفوق كل ذلك أ ن يكونوا بعيدين عن الدين أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام العمل والسعي على ا ل أ ب ن ا ء أ و ا ل آ ب ا ء أ و النفس جهاد في سبيل الله روى الشيخان البخاري ومسلم والطبراني بسند صحيح أ ن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم ف ر أ ى ا ل ص ح ا ب ة من جلده ونشاطه في العمل ر أ و ه صابرا على العمل الذي يؤديه و ر أ و ه ناشطا في عمله متقنا مخلصا فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله لو كان هذا النشاط وهذا ا ل إ خ ل ا ص الذي يؤديه هذا الرجل جهادا في سبيل الله لكان أ ف ض ل له فقال النبي واسمعوا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن كان خرجا يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله أ ي ه ا المسلم إ ذ ا خرجت ساعيا وباحثا عن قوت أ ب ن ا ئ ك من طرق حلال ف أ ن ت في سبيل الله أ ي لك اجر المجاهد في سبيل الله ثم يضيف نبينا صلى الله عليه وسلم وإن كان خرجا يسعى على أ ب و ي ن شيخين فهو في سبيل الله و إ ن كان خرج يسعى على نفسه يعفها عن ا ل م س أ ل ة طبعا فهو في سبيل الله فمن سعى على ولده أ و على أ ب و ي ه أ و على نفسه في البحث عن القوت وعن الكسب الحلال فهو في سبيل الله و إ ن كان خرج رياء و م ف ا خ ر ة طلبا للشهره وطلبا ل ل س م ع ة فهو في سبيل الشيطان أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام إ ن المال إ ذ ا اجتمع مع الدين كان الدين قويا وظاهرا وما اجمل الدين والدنيا ما أجمل الدين والمال إ ذ ا اجتمع في يدي رجل صالح و إ ذ ا كان المال في أ ي د ي المسلمين صرفوه في ط ا ع ة الله وفي مرضاته وفي وجوه الخير و إ ن كان المال عند قوم ضعف عندهم الدين فهو ع ب ء وحمل ثقيل على المسلمين يسيرون خلف المال حيث ساب إ خ و ت ي في الله إ ن ما نراه اليوم في بلادنا وفي بعض بلاد ا ل إ س ل ا م من تعطيل ل ل أ ع م ا ل وقطع للطرقات وتعطيل للمصالح ا ل ع ا م ة أ ق ل ما يقال عنه إ ن ه عمل غير مسؤول حتى لا أ ق و ل كلاما آ خ ر ونسال الله العلي القدير أ ن يرزق كل محروم في كل بلاد ا ل إ س ل ا م رزقا حلالا طيبا و أ ن يهب له ا ل ك ر ا م ة و ا ل ع ز ة والعيش الهنيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إ ل ى عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة فينبئكم بما كنتم تعملون هذا هو ا ل إ س ل ا م من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله العزيز الرحمن نفعني الله و إ ي ا ك م ب أ س ر ا ر كتابه و أ ج ا ب ن ي الله و إ ي ا ك م من أ ل ي م عقابه وحشرني الله و إ ي ا ك م في ز م ر ة المصطفى و أ ص ح ا ب ه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله العزيز الرحيم الحمد لله ي ع ط ي ويمنع و ي خ ف ض ويرفع ويعز ويذل ب ي د ه الخير وهو على كل شيء قدير و أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل ا الله ب ي د ه خزائر السماوات و ا ل أ ر ض و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسول ه صلى الله عليه و على آ ل ه و صحبه أ ج م ع ي ن إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد فيا أ ي ه ا المسلمون اعلموا أ ن أ ف ض ل المال ما كان من طريق حلال س غ ل النبي صلى الله عليه وسلم أ ي الكسب أ ف ض ل قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور كل بيع ليس فيه غش كل بيع ب ي ليس فيه ظلال الحرام أ و شبه من حرام رواه الطبراني ب إ س ن ا د حسن واعلموا ا خ و ة ا ل إ ي م ا ن أ ن العامل مغفور له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ م س ى يعني عاد في المساء من المسلمين طبعا من أ م س ى كالا من عمل يده عاد إ ل ى بيته وهو متعب مرهق من العمل الذي أ د ا ه أ م س ى مغفورا له من أ م س كالا من عمل يده أ م س ى مغفورا له ف أ ب ش ر أ ي ه ا المسلم ف إ ن ك إ ن أ د ي ت عملك ب إ خ ل ا ص تنفع به المسلمين والمؤمنين وتنفع به نفسك و أ ق ا ر ب ك وعائلتك و أ ه ل ك وعدت إ ل ى المنزل وانت متعب ف أ ب ش ر ب م غ ف ر ة الله لك ن س أ ل الله أ ن تكون أ ع م ا ل ن ا خ ا ل ص ة لوجهه الكريم و أ ن يتقبل منا صالح ا ل أ ع م ا ل و أ ن تكون أ ع م ا ل ن ا م ب ر و ر ة م ق ب و ل ة إ خ و ة ا ل إ ي م ا ن إ ن ا ل إ س ل ا م يدعو إ ل ى العمل الصادق والجاد ويدعو إ ل ى ا ل إ ح س ا ن في العمل والاتقان والله سبحانه وتعالى رقيب على كل واحد منا فليحذر, فليحذر كل مسلم وليكن عملنا متقنا على ب ر ا ه الله ورسوله أ ي كما يحب الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل لكم ا ل أ ر ض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و إ ل ي ه النشور أ ل ا وصلوا وسلموا على رسولنا ف إ ن الله قد أ م ر ن ا بذلك في كتابه العزيز حيث قال إ ن الله وملائكته يصلون على النبي ي اللهم أيها ا ذ ي ن آمنوا ص و ا ع ل ي و س ل و ا تسليما اللهم صل ع ل ى محمد وإمام سيد الأولين والآخرين ا ل أ ن بلادنا ي ا ا ء و م ر س ل ي ن ل ل ه م م يا رب ر ب ح ت هذا امنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ول علينا وعلى بلاد ا ل إ س ل ا م خيارنا ولا اللهم ول علينا شرارنا اللهم ارزق إ خ و ا ن ن ا المحرومين في بلادنا وفي بلاد الاسلام رزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم من كاد للاسلام والمسلمين فاجعل كيده في نحره اللهم إ ن ا نعوذ بك من, من العجز والكسل والجبن والبخل و غ ل ب ة الدين وقهر الرجال اللهم وفقنا لصالح ا ل أ ع م ا ل لا يوفق لصالحها إ ل ا أ ن ت اللهم برحمتك ا ل و ا س ع ة عمنا واكفنا شر ما أ ه م ن ا وغمنا وعلى ا ل إ ي م ا ن الكامل والكتاب و ا ل س ن ة توفنا وانت ن ت ر ض ي ع ا وعن راض ي عنا عنا. يا رب كل شيء يا خالق كل شيء يا من كان ولم يكن غيره شيء يا قادرا على كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا ت س أ ل ن ا عن شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا ت س أ ل ن ا عن شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا ت س أ ل ن ا عن شيء اللهم اجعل ا ل ح ي ا ة ز ي ا د ة لنا في كل شيء خير. واجعل لنا من كل خير و اللهم ج ع ا م من و ت راحة شر لنا ا كل ل ل اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما, تبلغ بها ما تبلغنا ب به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا ب أ س م ا ع ن ا و أ ب ص ا ر ن ا وقواتنا أ ب د ا ما أ ح ي ي ت ن ا واجعله الوارث منا وانصرنا على من عادانا واجعل ث ر و ت ن ا على من ظلمنا ولا تصلت علينا من لا يخافك ولا, يرحمنا ولا تجعل ص ل علينا لا ولا ولا ت ت يخافك يرحمنا بذنوبنا من م ص ي ب ن الدنيا في ديننا و ا مصيبتنا تجعلя في ي ن ا ولا تجعل م ص ب ن في ي د ن ن اكبر ولا تجعل الدنيا أ همنا ولا مبلغ علمنا ولا إ ل ى النار مصيرنا و ل ا إ ل ى ا ل ن ا ر م ص ي ر ن ا و ل ا إ ل ى ا ل ن ا ر م ص ي ر ن ا ا ل ل ه م إ ن ا ن س أ ل ك ا ل ج ن ة ونعيمها ونعوذ ب ك م ل النار وجحيمها اللهم ان نسالك الجنه ونعيمها ونعوذ ب ك م ل النار وجحيمها اللهم ان نسالك الجنه ونعيمها ونعوذ ب ك م ل النار وجحيمها اللهم انصر من كان من الحق من اخواننا التونسيين ومن اخواننا الليبيين ومن اخواننا المصريين ومن اخواننا السوريين ومن اخواننا اليمنين ي ومن ا خ و ا ن ومن في كامل بلاد الإسلام. اللهم انصر اخواننا الفلسطينيين على عدوهم الملعون الصهاينه الملائم اللهم حرر القدس الاسير اللهم حرر القدس ا س ي ر اللهم حرر القدس ا س ي ر اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه ه ذ الجهد ا وعليك التكلى ا اللهم إ ن كان دعاء هذا لا يصلك بذنبي فعسى أ ن يكون أ ح د الحاضرين اقرب اليك مني فتقبل منه واشركنا في ا ل ا م فتقبل منه واشركنا في الاجر فتقبل منه واشركنا في الاجر اللهم صل على محمد في الاولين وصل على محمد في الاخرين وصل على محمد في الملا ا ل ا ل ى الى يوم الدين وصل على محمد في كل و ق ت وحين و آمين آمين آمين آ خ ر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين قوموا إ ل ى صلاتكم يرحمكم الله